صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم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 مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من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 إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاب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 الله هو السميع البصير